يوم تكون السماء كالمل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حبيب حميم يبصعونه، يود المجرم لو يفتد من عذاب يوم إذن ببنيه.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 الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم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 حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون يوم يخدون من الأجذاف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة